يوجد وقت معين يدخل فيه المعتكف المسجد ووقت آخر يخرج فيه وخاصة إذا كان في رمضان لا يوجد نص في ذلك والأمر يرجع إلى الإنسان نفسه فيبدأ بما حدده فمثلا من نوع اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل المسجد عقب غروب الشمس من يوم العشرين لأن أول الليالي العشر وليلة الحادي والعشرين ومن التكب العشر الاواخر من رمضان يخرج بعد غروب شمس آخر يوم من الشهر عند أبي حنيفه والشافعي وقال مالك أحمد إن خرج بعد الغروب أجزأه لكن الأفضل أن يبقى في المسجد حتى يخرج لصلاة العيد ومن أراد أن يعتكف ليلة يدخل قبل أن يتم غروب الشمس ويخرج إذا تبين له طلوع الفجر ومن أراد أن يعتكف نهارا دخل قبل طلوع الفجر وخرج بعد غروب الشمس وهكذا والله أعلم